علم أنما غنمتم من شيء، فإن لله خموسه، فإن لله خموسه ولالرسول ولذي القربا واليتامى والمساكين وبنى السبيل.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 ويقللكم في أعيونهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبتوا وذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِالْإِذْنِ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُجْرِمُكُمْ شَيْءٌ عَلَى مَن عَمِدَ إِلَّا مَا جَنَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون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 وَيَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاءُ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 والذين آوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأبوالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء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 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا واجهوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من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 يوم الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريهم من المشركين ورسوله فإن تبت فهو خير لكم وإيت توليتم فاعلموا أنكم غير معدز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا وولم يظاهر عليكم أحدا فاتم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحروم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَابُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يرضون كن بأفواههم وتأباق قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا و ولا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 فالله حق أن تخشوه إياكم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزهم وينصركم عليهم ويصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 أجعلتم سقاة الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عادم أجور يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِنَّ كَانَ آبَاؤُ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 فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصاركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولئتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها واعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا وانزل جنودا لم ترونها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 يشركونا نجسون فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم معلتا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عين يدينون وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 لو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون